أَنِفْ لَا أَمْرَى إِلْكَ hanya No! <laughs> فَمَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ <تصفيق> لما <تصفيق> ولقد أرسلنا من قبلك في شياع الأولين وما يأتيهم من وسوء وذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين wala ou أفصا لنا فنه نحن قوم